فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَنْتُمْ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذيَ يجلونَ في آيات الله بغَير سُطان تهُ كَبُرَ مَقة عد الله وَوعد الذيينَ آمنوا كذلِكَ يطب الله على كلُِ قَللبِ متكّر جَ وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إن أن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم اذعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات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 يوم لا ينفع الظَّالِمِينَ معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فاذعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم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 وَقالَاوا قُلوبُ نَافِي أَكَِّةِم مَِّ تَذَعونَ إلَيهِ وَفيِي آذَاننَا وَقُرُ وَمِ بَيننَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ سَعمَل إِ نَا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 الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 مَمْسَوَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق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 فَل نُذيقًا الذيذينَ كَفَروا عَذاابَ شَدذَو وَلَ نَجزًاَّهُم أَسْوَ الذي كَانُوا يَععملَلُون ذَلِكَ جَزَ عدَ إَِّهِ النَّار لَهُم فيِيهَار الْخُلدَ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 نجعلهُماَا تحتأقذَ مَِ لك مِن الأسفَلين صَدَقَ الله العظيم.